هذا سائل يقول ما حكم سماع الأدعية الملحنة خارج الصلاة والله يا أخي بارك الله فيكم كثر علينا هؤلاء الملحنون الذين شابهوا في أدعيتهمها وابتهالاتهم الصوفية بارك الله فيكم وترنم المتصوفة وتغنمهم بمثل هذه ونقول بارك الله فيك إن كنت ولابد سامعا أو مستمعا فاستمع إلى كتاب الله وإلى قراءة القرآن ففيها خير لك وتنوير لك بإذن الله استمع للقرآن وقرأ القرآن أما الأذعية الملحنة فأنت سميتها ملحنة وهذه ليست من السنة التلحين في الأدعية ليس من السنة إنما السنة أن يقرأ المرء قراءة عادية هذه الأدعية النبوية الشريفة أما أن يعني يفعلها بعضهم في مقامات وقريب من الأنشودات وقريب من الأغانيات وقريب من كذا فيعني في هذا هذه مشابهة لغيري أقول لغير أهل الأهل أهل الرضا وبل فيها اشتباه وتشابه كما قلت بالمخالفين لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا المشهور عند المتصوفة بالوجد والسماع والترقص والترنم وعلى ما في كثير من هذه الأدعية من اعتداءات شديدة وشنيعة سواء اعتداء في اللفظ أو اعتداء في المعنى ومع الأسف أننا نقول أن كثيرا من المسلمين وعددا من أهل الإسلام لا يعرفون معنى الاعتداء في الدعاء وهذا الاعتداء في الدعاء سبب رئيس في عدم قبول الله جل وعلا لدعاء من دعاه والاعتداء في الدعاء له أوجه كثيرة أشدها وأشنعها ما يكون في هذه الأدعية من اعتداء على مقام الألوهية والربوبية وأسماء الله وصفاته أو الاعتداء في الدعاء بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنزيله فوق منزلته أو دون منزلته والعياذ بالله أو من الانواع الاعتداء أيضا في الدعاء أن يدعو العبد ربه بما لا يجوز له أن يدعوه به كأن يجعله ملكا أو أن يجعله نبيا أو أن يجعله في مقام غير المقام الذي هو فيه وكذلك من أوجه الاعتداء في الدعاء أن يطلب من الله جل وعلا ما لا يجوز له أن يطلبه كأن يجعل الارض سماءا والسماء ارضا او ان يعتدي بان يطلب من الله ان يجعل له هذا الجبل كنزا وذهبا او غير ذلك من صور الاعتداء في الدعاء لفظا او معنى ومن تلك الانواع الاعتداءات السجع في الدعاء المتكلف كما نص على هذا اهل العلم كالإمام ابن تيميه رحمه الله في رده على البكري وكذلك الحافظ ابن حجر في كتابه في كتاب فتح الباري عند قوله تعالى في كتاب التفسير من البخاري ولا تكون من نعم إنه لا يحب المعتدين نعم فهناك أوجه كثيرة بالاعتداء في الدعاء فيجب الفرار منها والبعد عنها وما أكثر الذين يلحنون في الأدعية ويعتدون والله لا يحب المعتدين فاترك هذا واستمع إلى ما يرقق قلبك ويقربك من الله جل وعلا ففيه الخير والكفاية ففيه الخير والكفاية نقف عند هذا وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم